يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ففاكهة من ما يتغيرون ولحم قيد مما يستهون فحور عين كأمسى للؤلئلئ مجنون جزاء أم بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن سَنَهُنَّ إِن شَاءَ أَنْ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أُثْرَبًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ صُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَصُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ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 وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل من الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم